بوك تو سدم داست اي تري ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون ناشتا سميتي السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء سميش لي باتش بزيتي, هل صرت يسمح لك أن تقود السياره هل سرط يسمح لك أن تقود سياره هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك الى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج سميتي يسمح ان يجوز, يسمح أن يجوز. Smijemo li ovdje pušiti? Hal yasmah lana an nudakhina huna? Hal yasmah lana an huna? Smijeli se ovdje pušiti. Hal yasmah bit tadkhin huna? Hal yasmah lana huna? Smijeli <متصفيق> هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ <متصفيق> هل يجوز السداد <متصفيق> <متصفيق> هل يجوز السداد بالشيك؟ Смели هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Смеемли телефонірати. اتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ اتسمح مجرد ان اتصل بالتليفون؟ سمي لي نشتو مجرد سؤال اتسمح لي مجرد سؤال سمي لي сада نشто مجرد ان أقول شيئا اتسمح مجرد ان شيئا <تصفيق> ننس ساو وباررك لا يسمح له أن ينام في المنتظة لا يسمح له أن ينام في المنتظة ننس ساووت لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسم له أن يناام في السيارة ne smije spavati u željezničkoj stanici. La yusmahu lahu an yanama fi mahattati alqitar. La yusmahu lahu an yanama fi mahattati alqitar. Smije moly sjesti. Atasmahu an najlis? Atasmahu an najlis? Smije dobiti. ييلوفنيك. اتسمح بقائمة الطعام؟ اتسمح بقائمة الطعام؟ можем ли платити هل يجوز أن منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟